السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون إخوتي بالله منذ قليل ودعنا يوما عظيما ودنونا إلى القبر خطوة فينبغي للإنسان أن ينظر في هذا اليوم الجديد الذي منحك الله إياه ما الذي أنت صانعه فإن هذه الليلة هي ثاني ليلة من ليالي شعبان المذارك واليوم الذي مضى يوم الجمعة هو أول يوم من شعبان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم كان يصومه وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قط كشعبان كان يصومه كله وجاء في الحديث الصحيح لا تقدموا رمضان بيوم أو بيومين إذا رجلاً كان يصوم صوماً فليصوم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسد هذا كله يدل على استحباب الصيام شهر شعبان وأن يهيئ الإنسان نفسه لرمضان. ويتعبد الله تبارك وتعالى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذا الشهر المبارك وكون الله تبارك وتعالى نهى أن يصوم الرجل عن أن يصوم الرجل اليوم الذي يلي رمضان أو قبله هذا كله يعني حماية للشريعة أن يزاد فيها أو أن ينقص فلا يجوز أن يصام يوم الشك كله حماية لجناب الشريعة ولهذا حتى في الصلاة الفريضة نهي الإنسان أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض أن يصلي فيه ركعتي النفل حماية للفريضة حتى يتكلم أو ينتقل من مكانه وكذلك الدروس التي قبل الجمعة فهي بدعة كي لا يدخل في الدين ما ليس منه ولا ينتاب السآمة الناس في قلوبهم عن خطبة الجمعة كل هذا حماية للفرد الفرائض وغير ذلك من المناسبات وكذلك في هذا الشهر المبارك ليلة يطلع الله عز وجل فيها على خلقه فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاح فأصلح ذات بينكم إخوة كرام وهيئوا أنفسكم لمغفرة الله عز وجل وكي تكونوا من الذين يغفر الله عز وجل لهم إذ يطلعوا عليهم وينبغي أن تموت حضوض النفس ويبقى حق الله عز وجل وأعني بالرجوع لا لأهل البدع أو المخالفين للسنة فإن هذا بغضهم من الدين والابتعاد عنهم من القرب العظيمة لأنه تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأما ما يقع بين الأخوين والأقارب والجيران والوالدين أمر له الجبين وقضيعة الرحم والجوار وما بين الإخوة السلفيين خاصة وما بين الإخوة السلفيين وعوام الناس عامة فيما يتعلق بأمور الدنيا ينبغي الإنسان الحقيقة أن يستدرك نفسه حتى يأتي هذا اليوم والمؤمن دائما ولكن هذا محفز لهم دائما المؤمن يكون على خلق عظيم وكذلك ما يشكل في هذا الشهر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا امتصف شعبان فلا تصوم وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء والراجح صحته يصحيحه الشيخ الألباني ولا يعارض كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورخص في الصيام ما بعد المنتصف من شعبان بحديث كثير لأن هذا محمول على ما إذا تركت الإنسان الصيام حتى انتصف شعبان كل ذلك حماية للفرض حماية للشريع أن يزاد فيها أو أن ينقص فالإنسان إذا ترك الصيام في شهر شعبان حتى انتصف وجاء في آخره فكره في حقه أن يصوم شعبان فلا تعارض بين الأحاديث وأما من صام أوله أو بعض أوله فلا حرج عليه أن يصوم آخر بل حتى يصوم اليومين الذين هما يلي رمضان لمن كان له صوم يصوم وينبغي الاجتناب, الاجتناب البيدع في شهر شعبان، فإن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان لا يخصها الإنسان بصيام ولا بقيام ولا يستلزم من ذلك قيامها ولا صيامها وإنما يصلح في هذا منهج سلف الأم وكذلك من البدع من يخص هذا الشهر المبارك بعمرة وهذه كذلك لا دليل عليها والعبادة لا تكون مشروعة إلا إذا أذن فيها الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه إلا بما شرع قال الله عز وجل أملعهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله إذن أسأل الله أن يوفقني وياكم لاستقبال هذا اليوم الجديد من شهر شعبان وهذه الليلة مباركة وأن يوفقهم الله عز وجل لصالح القول والعمل فإنه ولي ذلك والقادر عليه و. استجابة لطلب شيخ أبو موسى عجزاء الله خير وحصن ظنه بإخوانه لبس قل السائل صار بيني وبين أخ نقاش وبعد النقاش وقال سأهجرك إلى قيام الساعة هل أدخل معه في حديث من هاجر أخاه فوق ثلاث ليالي وما نصحتكم لي ولهذا الأخ رزاكم الله خير أول أن أشكر هذا الأخ السائل على نفسه الطيبة التي استحمل يعني استحملت هذا السؤال وهذا إن دل على شيء ذل على طيب نفسك فاحمد الله أخي كريم على هذا الأمر وعلى هذه الانصاته وعلى هذا القبول مع كلام أخيك لك سأهجرك إلى قيام الساعة الأمر الثاني الواجب عليك أخي كريم أن تنظر في حال نفسك لماذا قيلت لك, لك هذه الكلمة فلعله لذنب اقترفته أو لبدعة ارتكبتها أو إلى غير ذلك من الأمور راجع نفسك فإن أعني عليك الأمر فناشد صاحبك بالله أن يخبرك لما الهجر وعما إن كان هجره إياك لبدعة أو لتعصب مقيت أو لطعنك في علماء السنة فأمرك خطير جدا ليس الأمر يقتصر على هجر أخاك لك وإنما الأمر عظيم جدا فالواجب أن تتدارك نفسك لأنك متوعد بالنار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما كان لأجل الدنيا فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوض أقبل على أخيك ولو أنت تتنازل على شيء من حقك فإن حق الأخوة عظيم والله عز وجل يخليفك في هذا الأمر اقبل عليه وإن رفض فحاول أن تدخل في هذا الأمر أهل الخير وأهل الصلاح في أن يصلح بينكم أما بالنسبة لأورو فالواجب عليه أن يقول هذه الكلمة سهجرك إلى قيام الساعة إن كان على بدعه، فلعله يتوب الذي ينبغي له أن يقيد يقول له سأهجرك حتى تعود إلى الحق وإلى الدين وإلى السنة فما جنت أنت على البدعة فأنا هاجر لك إلى قيام الساعة يقيد هكذا طيب حتى تموت حبود النفس ويبقى حق الله عز وجل وأما إن كان لأمر دنيوي فهو مخطئ ورد ساعد ومساعدة مجتمع ما كذا يا ساعد ترد لإبيل ما كذا يا أخي تكون المعاملة مع إخوانك لحفظ الدنيا وأمورها ارجع لأهل الفضل وأهل الخير وأهل الإحسان يحلون الإشكال فيما بينكم ولا يجوز لك أن تهجر أخاك هذه المدة أو أن تقابله بالغضاضة والبغضاء ولا سيما قبول ليلة النصف من يعني يجعلك يجعل لك دافعا في التراجع قال الله تبارك وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال الله عز وجل وعكاظ من الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هكذا ينرغي المؤمن يكون وقاف لله تبارك وتعالى فلا تدري الموت متى يأتيك أخي الكريم أدوى صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وأحيي باقي الأسئلة لأخينا الشيخ أبو مصعب التفضل مشكورا جزار الله خيرا صلى الله أن يعينه ويسديده ويوفقه على ذلك أبو طيب بسم الله نشكر أخانا الشيخ الفاضل محمد الأنقر وأن كان أظن ما أخذ إلا سؤالاً واحداً هكذا خيرا إن شاء الله هذا سؤال له اتصال بالسؤال الأول بعض الشباب السلفيين لا يسلم بعضهم على بعض الذي نعلمه من إخواننا السلفيين أنه يسلم بعضهم على بعض وعلى كل حال الشيطان يجري من الإنسان مجردًا يحجث فتنًا وإحنًا بين القلوب فالسلفي ليسوا بمعصومين من حصول مثل هذا وقد حصل شيء من هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحصول خلاف لكن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل الإيمان والصفة والنقاء لا يجعلون هذا الخلاف يمتد إلى هجر أو قطيعة أو تناحر لا فهم أهل الدين والورع فما قد ينشأ بين السلفيين أو بين عموم المسلمين فلذي ينبغي دفعه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في العافو وما ازداد عبد بعفو إلا عزا فمن عفى وأصلح فأجره على الله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فأنت لا ينبغي أن تهجر أخاك وهو صاحب سنة صاحب منهج سلافية عليك أن تستعيد بالله من كيد الشيطان وأن تأتي إليه وتصلحا الأمر والصلح خير والصلح خير وعلى من سمع بخلاف بين أخوين أن يسعى بينهما بالصلح وجمع الكلمة وهذا من أعظم الأعمال ولو جره إلى أن يقول ما ظاهره أنه كذب. ففي البخاري ومسن من حديث أم كلثوم ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا هذا ليس بكذاب. فأنت أيها الأخ من من تسمع بخلاف بين أخويك عليك أن تسعى بينهما بالصلح وجمع الكلمة. فإذا أصر على الهجران وترك السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وبالسلام ينقطع نهجه ورجوع القلوب إلى ما كانت عليه قد يحتاج إلى وقت قد يحتاج إلى وقت لكن لو قطع السلام ثم رجع إلى إفشاء السلام فقد انقطع الهجر على ما قاله الإمام أحمد طيب جاء تنبيه حول حديث النسعيد السعيد لما جنب الفتن أخطأت أنا في الصحابي لأنني قلت عياذ بن حمار هكذا وهو المقداد بن الأسود عند أبي داود نبه عليه بعض إخواننا فجزاه الله خيرا نعم فضيق عليه بالصيام نعم لكن في غير هذا الحديث هذا في حديث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة يقلبها وهو ومؤتكف وكان رجلا من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أو رأى يا رجلا ومعه امرأة فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية وليست حفصة إنها صفية فقالوا أفيك الشك يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يلقى في قلوبكما سوءا أو قال شرار أبي وأختي مريضا الرزاء أن تدعو لهم أنت والحاضرون نسأل الله العظيم أن يعافي يوما وأن يعافي مرضى المسلمين تكلم عن من يتهاون في أذاء صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما ما لأتوها ولو حبوى هذا يدل على عظم هذه الصلاة والله يقول وقرآن فجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر عليك أن تتوقع أسباب القيام صلاة الفجر من النوم المبكر مبكر وأيضا من جعل منبه يوقبك والبعد عن المعاصي في النهار فإنها قد تكبلك هل يطلق على من يقول أنا صوفي أنه مبتدع إذا يقول أنا صوفي وهو يدري ما يقول فهو مبتدع لأن الصوفية طريقة مبتدعة وهي ابتكار واختراع لطريقة يتعبدون الله بها غير طريقة, غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ففيها الاستغاثة بالأولياء ويعتقدون أن الأولياء لهم قدرة على أمور الغيب ومنهم من يجعل الأولياء أقطابا يديرون الكون ومنهم من يرى أن الولي قد يطير في السماء ويمشي على الماء ويحج مرات وكرات وهو في بلده وكذلك أيضا لهم من الطقوس والعبادات ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون اسمة مشايخهم وكن بين يدي شيخك الميت بين يديه المغسل فإذا كان يدري ما الصوفية ويقول أنا صوفي نقول أنت مبتدئ ما توجيهكم لطلاب العلم السلبين الذين في عزوف عن المنابر وقطب الجمعة وقد صعب المنابر عوام الناس والجهل هذا خطأ بعض إخواننا بدعوى عدم التصدر وبدعوى الفرار من الرياء والسمع يعطل نفسه عن أبواب العلم والنفع لا شك أن هذا خطأ من تغرير الشيطان يا أخي أنت الذي ينبغي أن تسد هذه الحاجة على إخواننا من لهم قدرة على الخطابة ولهم كفاءة من حيث العلم ومن حيث المنهج القويم ومن حيث البصيرة في الدعوة أن يصعد المنبر أن يصعد المنبر ويخطب كي لا يصعد المنبر صاحب هواء أو عمي جاهل فيأثم من له قدرة فيأثم من له قدرة لا يجوز لك أن تتخلى وتنحسر عن هذا العمل العظيم الدعوي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالدعوة إلى الله من أجل الأعمال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فنصح إخواننا ممن لهم قدرة وكفاءة على الخطابة أن يصعدوا للخطابة وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بعلم وعدل وحكمة ولا يجوز لهم أن يتخلفوا ويأثم إذا كان قادرا على هذا وانصرف عنه فحل بدله مبتدع أو حل بدله صوفي جاهل لا يجوز التأخر ولا تولي يوم الزحف طيب أرجو إسكاة النساء هذا لا يمكن على الأخوات أن يسكتنا لأن, لأن هذا التشويش يقطع الفائدة علينا جميعا فنرجو من الأخوات جزاؤنا الله خيرا أن ينصطنا للدرس وأن يوقفنا بكاء الأطفال ما استطعنا بذلك سبيلا التشويش هذا يمنع الفائدة وجاءت الأخت إلى هنا كي تستفيد وتكسب وتكتسب أجرا فلا نريد أن ترجع بوزر إذا كانت ستشوش على المصلين وعلى طلبة العلم فنرجو من الأخوات أن يسكتنا الأبناء الأطفال نعم وفي الصلاة أيضا يقول لو سمحت هل من الصحيح أن يقرأ الإيمان سورة السجدة والإنسان عند صلاة الفجر من يوم الجمعة نعم السنة هذه قال أم أحيانا يجب تركها السنة المواضبة على هذا إلا إذا خشي أن يعتقد الناس وجوبها فإذا خشي أن يعتقد الناس وجوبها فلو أن يتركها بعض الأحيان لكن السنة هو أن يصلي في فجر الجمعة بالسجد والإنسان والدة أجري أجرة عملية على القلب فنرجو من الإخوة الدعاء نصل الله لها العافية دخول السيارات إلى المقبرة هل تعتبر من عدم احترام الميت المسلم ومن امتهان القبور بلا شك إذا كان الدخول إلى المقبرة يفضي إلى أن تسير هذه السيارات على القبور على الموتى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على القبر أو أن يبنى على القبر، ولا أن يجلس حدكم على جمرة. خير لهم من أن يجلس على قبر هذا يتأذى منه الميت. أما إذا كان في طرق معده، فلا بأس بهذا إذا كانت هذه الطرق ليست على القبور. أو لا تؤذي قبور أرجو تنبيه الإخوة ألا يتسرعوا عند السجود فيسبقوا الإمام أو يسابقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع ركعوا فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد فلا ينبغي أن تسابق إمامك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته رأسه ورأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار قد ذكر الحافظ ابن حجر أن بعض المحدثين قال كيف يحول الله صورته صورة حمار فتعمد أن يسابق إمام المسجد تعمد أن يسابق إمام المسجد فقلب الله صورة وجهه صورة حمار فكان يحدث من وراء ستار والله المستعان، فلا تسابق الإمام وززاكم الله خيرا وعليك أيام المسابق للإمام أن تعلم إنك لن تخرج إلا بتسليمة الإمام طيب قولوا طيب ما حكم تمرير زجاجة الطيب وقت خطبة الجمعة؟ لا ينبغي هذا من اللغو. واجب عليك أن تنصت إلى خطيب الجمعة. أما أن تتلهى بتمرير قارورة الطيب هذا من العبث والله ومن لغة فلا جمعة له. ما ينبغي. من قال لأخيه أنصت فقد لغى. مع أن القول له بالانصات هذا من الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر. فالمقصود أن الانشغال بتمرير قارورة العطر بين الناس حال سماع الخطبة هذا لا يجوز يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت والإنصاق للخطيب يعتمروا واجبا أريد نصيحة للشباب السلفي الذين اشتغلوا بالسياسة والأخبار السياسية في التلفاز والإنترنت مما شغلهم عن الأمور المهمة الأخبار لا بأس بالاطلاع عليها لأنك تهتم بأمر المسلمين وما يحصل في بلدك المسلمة حديث يا أخانا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حديث صحيح أو ضعيف. أنت عرفت الحديث صحيح أو ضعيف؟ ما تعرفه من لم يهتم بأمر المسلمين، فليس منهم. فيكم أحد يعرفه؟ نعم. عندك يا محمد. حديث ضعيف صحيح. الاهتمام بأمر الأخبار ما يحصل إذا. كان هناك مصادر صحيحة آمنة في نقل الحدث لا بأس بالاطلاع على هذا لكن إذا كان محفوفا بمخاطر منها أن تكون القنوات التي تبث الأخبار بها نساء عاريات كاسيات عاريات فهذا فتنة عليك وأن يكون الدخول للإنترنت أيضا فيه مثل هذه المفاسد والصور كذلك أن يشغلك أن تشغلك هذه المتابعة عن أمور واجبة تؤخرك عن الصلاة مثلا أو تشغلك عن أهل بيتك في حقوق مواجباتهم تشغلك عن الجلوس مع أولادك وزوجتك ماذا تفعل قال الأخبار قال اليوم ضربوا اليوم قصفوا اليوم قتل فلان اليوم قال فلان كذا اليوم قال كذا فتن لا بأس بالاطلاع المحدود إذا حصلت مصدرا آمنا يتحر الصدق وإن كان أكثر هؤلاء لا يتحرهم الصدق فإذا كان اطلاعا يسيرا ليس محفوفا بما يضر الدين والأهل فلا بأس بهذا ولا يشيئ شيخ محمد لا بأس قال الشيخ محمد الأنقر ما لك ولها طيب أي وليس هو دعوة لإقتناء التلفاز لا ليس دعوة إلى هذا تذهبون تبحثون الليلة في السوق على التلفاز لا المتابعة الصوتية من الإذاعات الراديو هذه المسموعة أو الاطلاع على الإنترنت الذي ليس فيه تصاوير من أخبار لا بأس بهذا والمرء لا يعيش وحده والمسلم لا يعيش وحده تهمك أخبار الشرق والغرب ويهمك ما يجري لكن الإنهماك في السياسات والتحليلات هذا من صميع الإخوان المسلمين وغيرهم هؤلاء هم الذين أنهمكوا في هذا وليتهم نجحوا. أقصد وليتهم نجحوا إذا كان النجاح شرعيا لا فشلوا في ذا وذا يقول نجد بعض كتب أو أغلب كتب من تيمية بن القيم من تحقيق مبتدعة كالحلبي وغيره أو من تحقيق مجاهي أريد أن أعرف أن أأخذ هذه الكتب أو أتركها إذا وجدت أن هذه الكتب هناك من حققها غير من تكلم فيه فتقتني هذه الكتب وتترك تلك الكتب المحققة من أناس قد تكلم فيه فإذا لم تجد ولك حاجة في هذا الكتاب فتنظر هل تحقيق لهذا الكتاب قبل ما أحدث أو بعد إن كان بعد فتركه ويغنيك الله بغيره وإن كان قبل في أيام سلامته من الزيض فلا بأس بهذا على أن الأصل هو البحث عن كتاب حققه صاحب سنة هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن قد يضيق الأمر وتكون لك حاجة إلى هذا الكتاب ولم تجد من حققه غير هذا فإذا كان في أوقات سلامته لا بأس نعم مع ما قد عرف به الحلبي وغيره كسليم من بعض السريقات أريد أن أتزوج ابنة خالتي وأبي وأمي يرفضان ذلك بقوة شديدة ماذا العمل العمل أولا ابنة خالتك نرجو أن تكون صاحبة دين وخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسبها ولنسبها ولمالها لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين طريبة يداك فنرجو أن تكون ابنة خالك على هذا الوصف من الدين والخلق فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تسأل أمك وأباك لماذا يمنعان لماذا يمنعان فقد تكون لهم نظرة جيدة وحسنة فحاور أباك وأمك وحاول أن تصل إلى الإقناع على أنني أشجعك أن تكون الفتاة التي تختارها أيضا ممن ترضاها أمك ويرضاها أبوك مع الديانة والخلق الحسن قريبا سيبدأ دور كأس العالم والعديد من الشباب انشغلون بكرة القدم فبما تناصحونهم إما بأن أكثرهم كفار من أكثرهم الذين يلعبون والذين يتابعون إما بأن أكثرهم كفار نعم هذه بلوى عظيمة متابعة دوريات كرة القدم سيماء الدوريات الكافرة التي يديرها أهل الكفر وقد شغلوا شباب الإسلام ما أن ينتهي دوري حتى يأتي دوري آخر وحياته كلها دوريات كرة وهذا يضعف الدين ويذهب الولاء البرى فتجده معظما للايب كرة وتجده مغرما به محبا يلبس كالإباسه وشعره كشعره ومشيته كمشيته ويعرف قصة حياته كاملة دخل في الفريق الفلاني سنة كذا ودربه المدرب الفلاني سجل كم هدف وسجل برأسه كم هدف وسجل برجله كم هدف وكذا وكذا من الأمور التافهة الهابطة التي تدل على فراغ التي تدل تدل على فراغ إخوانك من الشباب قد حفظوا القرآن كاملا أين أنت؟ وقد حفظوا من السنة ما حفظوا أين أنت؟ وكذلك أيضا حصلوا من العلم ما حصلوا أين أنت؟ وأنا حفظت كم سجل اللاعب الفلاني وكم حصلوا كأسا في أي دوري وأنا وأنا ضيعت نفسك يا أيها الشاب المرء مع من أحب يوم القيامة احذر احذر أن يكون محبوبك أمثال هؤلاء من الكفر لاعب القرى إذا ربما إذا سجل هدف جعل إشارة الصليم. موجود يا إخوة موجود وماذا يعتبر شباب الإسلام لاعب كرة الذي تصفق له وأنت فرح به غاية الفرح لا تساوي عنده نعله الذي يرميه صحيح أو مبالغة صحيح قل له في هناك شباب مسلمون يحبونك يقول لك هؤلاء إيش هذه أمة متخلفة هؤلاء حمقى هؤلاء جهلة لا تساوي أنت عند لائب الكران عالا فيعرض الله إن أنت أعزك الله بالإسلام قد قال عمر بن الخطاب نحن قوم قد أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله فننصح إخواننا الشباب أن يتنزهوا عن هذه القاذورات وأن لا يتابع هؤلاء النصارى والكفر ثم بعد ذلك أيضا كشف اللي عورات الفخذ وعورة وبعد ذلك أيضا هناك صور عارية لبعض النساء وبلاء كثير فأنت احذر من مغبة هذا وهي تضيع عليك الصلوات ومن كان محافظا يأتي مسبوقا صحيح يا إخوة يأتي في الصف الأخير مسبوق. مالك يا فلان قال كنت أتابع برشلونة مع مع ماذا مع غيرها من الفرق وأنت ماذا أنا أتابع فريق كذا مع كذا وخسارته لشباب الإسلام الذين يؤمل أن يخرج منهم العلماء والمجاهدون فإذا به قرض شباب يتابع هؤلاء الأنجاس إنما المشركون ناجاس نجاس في عقائده ونجاس في أبدانهم وأنت منبهر بهم تصفق وتلوح أين دينك أين الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله هذا أخ يكتب يقول ميس ميس لاعب كرة لاعب برشلونة ميسي لاعب برشلونة في تصريح لقناة سكاي سكاي سكاي, سكاي. سكاي, سكاي. سكاي نيوز كيف حالك طيب طيب يقول لاعب برشلونة في تصريحات لقناة سكاي قال أنا لا أعرف لماذا المسلمون يصلون التراويح والقيام ويجهدون أنفسهم في هذا الشهر ويقضون يومهم من غير أكل ولا شرب يا لهم من مرضى ولا يشرفني أنهم يشجعونني اسمع اسمع هذا القدر صح هذا؟ ما يستحي بعد هذا وقبل هذا من يتابع, من يتابع هذه القمامات لا يشرفني أنهم يشجيعون فنعوذ بالله بلاء بلا عظيم احذروا أيها الآباء من جلب هذه القنوات لأبنائكم بدل أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومالك الشافعي أحمد سفيان المعيينة سفيان الثوري أئمة الإسلام يحب مثل هذا القذر هذا إذا إيش؟ هذا إن كان عرفه انشروا هذه المقالة لهذا القذر انشرها جزاكم الله خيرا في التواصل ما التواصل الاجتماعي هذا انشروا عبارته من أجل أن ينتبه المغرر بهم عرفتم المغرر بهم شيخ محمد تركتنا نجيب نحن تعال أجيب يا أخي هل صحيح أن تفسير الأحلام لابن سيرين غير صحيح نسبته لابن سيرين منتصح تفسير الأحلام وإن كان قد عرف محمد بن سيرين بتعبير الرؤى لكن نسبة الكتاب إليه لا تصح وللأسف أن هذا الكتاب مما يعنى به جمهور كبير من المسلمين إذا فتح معرض للكتاب تجدهم يهرولون إلى كتابين في الغالب كتاب تفسير الأحلام للمسيرين وكتاب قصص الأنبياء لابن كثير وتفسير الأحلام لابن سيرين هذا إذا وضعوا الرجل فوق رف مكتبته صار كثيرا ما يرى أحلام وفي الصباح هات الكتاب رأيت أنني أأكل تينا هات قال سيأتي لك مال وافر ويصبح ينتظر اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث وكل ليلة وهو يرى في المنام كل ليلة والحق أن هذا من الحلم فلا ينبغي الإيغال في هذا لا ينبغي الإيغال في هذا فإنه يجلب لك هلوسة ووسوسة توجد ملاحظة في المسجد طيب ما رأيت شيئة قال توجد ملاحظة في المسجد وهي المحراب أرجو التكرم بالتنبيه نعم قد نبهنا على هذا إحواننا وإن شاء الله يصلحون الأمر مبنى مخصص للمناسبات وفي غير المناسبات يلعبون فيه الورق هل يجوز بناء مصلة في الدور الثاني لهذا المبنى أما بناء مصلة أو مسجد على كل حال هذا على نية من أوقف هذه القطعة من الأرض إذا كان الواقف حيا أو من كان وصيا على هذا الوقف قد أذن ببناء مثل هذا فنعم على أن ينصح هؤلاء الذين يلعبون الورق بترك هذا بل ومنعهم من هذا الواجب أن يمنعوا من هذا وجوبا وإذا كانت هذه الصالة لحاجة بعض الناس في مثل من تكون له مناسبة وليمة عرس أو نحو هذا فذاك أما إذا كانت المناسبة عزا ويعدون كراسي وطعام غداء وعشاء للمعزين فهذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن تهيئة البيدان كنا نعد الجلوس عند الميت والطعام من النياحة المحرمة فلا ينبغي لقاعات هذه أن تكون للمعزين لا هذا خلاف السنة بل هو من الأمور المحدثة أما إذا كان لوليمة عرس واحتاج إليها بعض الناس لا بأس بهذا الشيخ محمد لو عندك إضافة أو تصحيح الله يحفظك كيف معاملت أهل البدع إن كانوا من الأقارب تبتعد عنهم لكن لا بأس إذا لقيته في ماضيق أن يسلم عليك وتسلم عليه وتمشي لا بأس بهذا خاصة أن بعض الأمور قد تكون حريجة أحيانا صاحب البدع يكون عمك أو خالك يأتي إلى البيت فربما لو تركت السلام عليكم حصلت فتنة كبيرة في العائلة فسلم وامشي لا تجالسه لا تناقشه لا تجادله وإذا استطعت أن ترسل إليه كتبا للنصيحة أو كنت قادرا على نصحه عندك أي لا بأس بهذا كنت أدرس في جامعة مختلطة ولم يتبقى لي إلا سنة فلم أكملها عندما استقمت ولكن والدي في البيت والدي يصرون على أن أكملها فماذا أفعل الذي ندين الله به ألا تكمل وتنصرف ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وعلى هذا فتوى شيخنا الوادي مقبل رحمه الله تعالى نعم يوجد بعض الفتاوى لبعض العلماء فأنت اتصل على من تثق بعلمه ودينه هذا يسأل عن اسم شخص هو معروف لا حاجة بذكره نريد أن تتكلم على الأسواق والذهاب إليها الأسواق شر بقاع الأرض وفيها ينصب الشيطان رايته الأسواق محل الفيتان والشيطان فيها ينصب رايته تكثر الغفلة فيها ويكثر التبرج واختلاط الرجال بالنساء فواجب على العبد أن لا يذهب إلا لحاجة أو ضرورة وأن يسمح لبناته وزوجته بولوج أماكن الفتن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والأسواق أيضا يكثر فيها اليمين الكاذبة التي تنفق السلعة وتمحق البركة وكما سمعت محل غفلة إلا من رحم الله عز وجل فاحذر أن تقترب من الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذنب الاقتراب من الفتن من سمع بالدجال فلينعى عنه أي فانت لا تقترب من الفتن فرب ذهاب للسوق يجلب على قلبك شقا بالنظرات المحرمة أو بسماع أغاني أو برؤية التبرج فالفتن لا يسلم منها العبد فتن الأسواق فتن تؤثر في القلب فعليك أن تحذر منها وأن تمنع بناتك وأبنائك من ولوج الأسواق إلا لحاجة والمرأة إذا ذهبت لحاجة ينبغي أن يخرج معها وليها كأب أو أخ أو إبن لا, لا تترك النساء هكذا تسرح وتمرح قرّاجة ولاجأ أين تريدين السوق من أين رجعتي من السوق وهكذا بالبعض النساء والفتيات تتجول في السوق ولا تشتري شيئا إنما ألفت هذا التجوال فنعوذ بالله من تضيع الأمانات يا أيها الذين آمنوا قوم أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون, ويفعلون ما يؤمرون ما حكم الشخص يدافع عن شيخه علما أن شيخه مبتدع ويطعم في الشيخ محمد بازمول ما يجوز لك أن تدافع عن أحد كائنا من كان بباطل قال الله عز وجل لا تجادل عن الذين يخطئون انفسهم ان الله لا يحب من كان خؤانا اثيما لا تجادل عن مبطل انصر اخاك ظالما او مظلوما قال نصره ان كان مظلوما فكيف نصره ان كان ظالما قال تحجزه عن ظلم فإذا كان شيخه مبتدع ويطعن في امثال الشيخ محمد ابن عمر بازمار وفقه الله وسدده وهو من مشائخ السنة فهذه علامة على ضلاله من علامة آل البيضاء الوقيع في أهل الآثر لحوم العلماء أكمل مسمومة وعادة الله في هدك أستار منتقصهم معلومة ومن أطلق لسانه ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب الأطفال تشويش والله المستعان شيخ محمد نسأل بعد هذا السؤال تكمل إن شاء الله يقول الرجابة يان كيفية قراءة سورة الفاتحة أثناء صلاة الإمام فالبعض يقرأها آية آية قال وهذه والله أعلم السنة طيب هو والجواب طيب والبعض يقرأها بدون فصل يسترسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يقف عند كل آية وكانت قراءته مدى هذا هو السنة طيب فضل الشيخ محمد فضل الشيخ محمد فضل الله يحفظ لا هذا فضل الله السلام عليكم وحمد بسم الله الرحمن الرحيم هنا في ملاحظة يمكن أن يكون طالب العلم محللاً يفيد إخوانه بأن يكون قد أتقن متناً ويسرحه هذا هو الدور الذي يحاول إخوانه من يقوم به أكثر من هذا كثير علينا توجيهات مشايخنا أنه يمكن أن تكون أن تطالب علم تفيد إخوانك أما الفتاوى في الأصل أن تحال على أهل العلم الكبار لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز قدره فالفتاوى الأصل وإخواننا كثير من ما نقول لها ماذا الكلام ينزعيجون الواجب حقيقة تهيئة أرقام مشايخ العلماء الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ الحيدان ومشايخ السلة ومن عنده أسئلة يعني ينبغي أن يتصل على العلماء وإخوانكم كل واحد منهم يرى نفسه كبير عليه حتى كلمة طالب علم طليب علم إن صحة آبير فغاية ما يحاولون أنه يمكن أن يتهيأ للواحد منه من يفهم مثلا فيشرحه أخوه أو يفيد إخوانه بكلمة أما الفتاة فلها آلها بارك الله فيكم وما الذي أدركنا عليه كبار العلماء شيخنا الشيخ عبد المحسن والشيخ الحدان وغيرهم أن ما يعتدلون عنه من الإجابات أكثر مما يجيبون كلمة الله أعلم عند الشيخ عبد المحسن يعني كثيرة جدا جدا جدا فبتل هذا الإحراج حقيقة دسنا أهلا له يقول قريبا تبدأ دورة سلفية لشيخين عبد الأعلى حسن البنا. هل تنصح على المنطقة المقيمة فيها الدورة الشباب السلفي فبما, فبما تنصح على المنطقة المقيمة فيها الدورة والله ننصحهم بما نصح به آل السنة طلاب العلم فإن القلوب أوعية لا بد من تطهيرها لتتلقى العلم وتزكيتها وتهيئتها لاستقبال العلم فأول الأداب ذكر ابن جماعة وغيره تطهير القلب ثم الإخلاص لله سبحانه وتعالى ثم بذل الجهد في تحصيل العلم والاستفادة والشيخ حسن البنى حاله وسمته بوعبة لمن أراد أن يتطعب رجل قد جاوز التسعون التسعين سنة ويأتي ويتكلف ويتعب ليدعو إلى الله لينصر السلة وليدعو إلى توحيد الله فالواجب بذل الجهد في من هؤلاء الأفاضل يقول لي أخ لا يهتم بزوجاتي في أمور العلم والدين والتدين والسلف هل من نصيح له الله يقول سبحانه وتعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا ووقاية النفس والأهل النار أمما يكون بإصلاح هذه النفوس بتقوى الله سبحانه وتعالى وتقوى الله لا تتحقق على الحقيقة إلا بالعلم الشرعي الصحيح قال بعض السلف وكيف يتقي من لا يعرف كيف يتقي فالواجب طلب أن يوجه الإنسان زوجته وآله إلى طلب العلم ويبدو للجوة هذا ويستطيع يحضر دروس بعض إخوانه طلاب العلم وما سمعه من الشيخ يعيده في البيت يكون له مراجعة وإفادة لأهله وليعلم الإنسان وأظن هذا يعلمه جميع الذين تزوجوا أنه من يوم أن يدخل بزوجته ينسى الزوجة ويصير يفكر في الأبناء وصلاحهم فقائبة إصلاح الأبناء هو إصلاح الزوجة إذا صلحت الزوجة وكانت طيبة تحب الخير والهدى على عقيدة سلفية فإن هذا مما يعينك على إصلاح أبنائك بعد ذلك أصلح الله ذرياتنا وذرياتكم جميعا قل ولا تذهب لوالدتي وترفض ذلك كيف نتعامل مع مثل هذا لأنها, لا لأنها لا تهتم إلا بمور الدنيا وزينة البيت على كل حال مجال النصح والتذكير والوعظ كما قال الله سبحانه وتعالى فعيذوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فالوعظ والتذكير وأحيان القلب بكلام الله وكلام رسوله يعني المجال فيه واسع وطويل. وينبغي أن يعرفها على الصالحات الطيبات السلفيات حتى تستفيد منهن ينبغي أن يأخذ إلى دروس العلم ينبغي أن كان في الأمر سعة من يأخذ إلى العمرة ففي هذا كله إحياء لقلب أسأل الله العظيم أن يهدي قلبي وقلبها يا رب العالمين بالنسبة لعلاقة الزوجة مع الأم ينبغي إنسانا أن يكون حكيما في هذا سياسيا دكيا كيف يحسن هذه العلاقة يحبب الأم في الزوجة ويحبب الزوجة في الأم ينبغي أن يكون سياسيا دكيا في هذا وأخوات الفاضلات على وجه الخصوص ليس من الديانة بشيء أن تقوم المرأة لزوجها فتقول ليس لا يجب علي أن أخدم أمك لا يجب علي العلماء قالوا خدمة الوالدين ليست واجبة ليس من هذا من العشرة بالمعروف ليس هذا من العشرة بالمعروف ينبغي المرأة خاصة صاحبة الدين تكون أينة لينة مع زوجها وتعينه فإن من إعانته على البر والتقوى أن تعينه على بر والديه وهو كذلك بالمقابل يعينه على بر والديها وهذا من كمال العشرة والمحبة والألفة يقول هناك فتنة بين الإخوة في المنطقة من جداية الأحداث الماضية المؤيد ومعارض فتنة قد ذهبت وولت فلماذا نصر أن نبقى في شرها؟ إحنا عندنا عقيدة سلفية ومنهج جماعنا أعظم من هذه الأمور كلها. عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا رسائل عظام بين أيدينا جنة ونار. نحن في طريق إما إلى جنة إلى نار أو إلى نار. صلى الله يحسن وسلم خاتمة فمثل هذه الأمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. لا يرضى الله بهذا التقاسم وهذا التفرق. هذا لا يقود إلى جنة. إحنا بيننا أصول وعقيدة أقوى من مثل هذه الأمور. اختلفت الآراء. جرت الفتنة وقاك الله شرها وقعت فيها تبتأ إلى الله أموره قد انقضت أموره قد انقضت يرميها إخوة السنفيون وراء ظهورهم والاجتمع على الأصول التي بينها الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحرس على نصر الدعوة السنفية وعلى اجتماع الكلمة وعلى الألفة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا التفرق من طريقة أهل الفدع والشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله الاجتماع والتآلف من أصول أهل السنة نحن تعبد الله بتقصد الاجتماع والتآلف على الحق وللحق وبالحق الحق للحق وكفالة من هذه الأمور حتى بعض العام من لهذا ورموه وراء ظهورهم فكيف بك أنت صاحب العقيدة الصلفية والديانة المتينة فينبغي كلنا نرمي هذا وراء ظهورنا وما الآن ما بيننا إلا أن ندعو إلى الله ونجتمع ونصلح هذه البلاد ألا فلتعلم أنه لن يصلح البلاد بعد الله سبحانه إلا من يهيئهم الله من طلاب العلم من أهل السنة لن يلتفت إلى إصلاح البلاد لا الصفية المخرفة ولا الحزبية الفاسدة الكاسدة ولا غير من هذه الطوائف كل هؤلاء يجرون على مصالحهم شخصية من الذي يهمه نشر الأمن والأمان وحقن الدماء واجتماع الكلمة وانتشار الهدفة في الناس؟ ما هناك إلا أهل السنة فقط هؤلاء هم أصحاب هذه المهمة العظيمة فإذا اشتغل أهل السنة بعضهم ببعض تحقق ما ما يتمناه الشيطان يقول الأخ الكريم بعد السلام عليكم السلام زوجتي تعمل لدى وزارة الصحة وتأخذ مرات مرتب هو وضع الألف ولا تتب إلى العمل علما ما علما مسكولين قالوا لها لا تأتي حتى سنقول لكم التحقوا إذا كان أول شيئا أنصح الأخت الفاضلة والأخ الكريم أن بيت زوجته في البيت وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وغالب من يعمل في مثل هذه الأعمال من طبيبات والممرضات يعني تعمل في الاختلاط من عمل في الاختلاط حرام لا يجوز والمرتب المترتب عليه حرام فكيف إذا كانت تأخذ مرتب ولا تعمل هذا لا يجوز من أخذ حجرة على عمل لم يعمله فالحجرة حرام فالمال لا يحل له والله أعلم فأنا أنصح الأخ والأخت أن تقر الأختنا في الله هذه في بيتها وتستريح يقول أن العمل مع الدولة خاصة بالجيش والشرطة ليس من المناج السلفي من الذي يقول هذا؟ من يقول هذا؟ يقول هذا يأتينا بكلام عالم يقول هذا مشايخنا مازالوا يقولون نعمل مع الدولة وفق الضوابط الشرعية وفق الضوابط الشرعية وكلام الشيخ عبيد واضح في هذا ومشايخنا أهم شيء أن لا يفرض عليك حلقة لحيتك لا يفرض عليك إسبالا لا يفرض عليك مخالفة شرعية تضيع عقاقتك تضيع صلاتك والأمر الحمد لله ما دام تحت الضوابط الشرعية فلا بأس والله أعلم وأرجو أن المشايخ يصححون لنا إذا أخطأ في شيء. يقول هذا الشيخ محمد لنجر ولا يجوز أن يقال عن الله أنه يحكي عن ونشيخ ده أبو مصعب يجوز أن يقول يعني يقال أحياناً الله يحكي قول إبراهيم يحكي عبر عبر عبر كلام الله حكاية كلام أحسن الله الشيخ شيخ مصعب أصاب فيما قال يعني يترك هذا اللفظ لأنه يقارب من كلام أهل البدع من أقوال أهل البدع عند الأشاعر والماترودية أنهم يقولون القرآن حكاية عن كلام الله أو هو عبارة عن كلام الله وهذا هذا لفظ موهم والعقيدة فيها أصل فيها أن أنسانيات فيها بالألفاظ الواضحة الصريحة التي لا لبس فيها يقول أم حلفت أن تركم ترك مع ابنها السيارة بلفظ يحرم علي ديني ألا أركب معك ألا هذا القسم بهذا اللفظ يعد يمينا أم لا أو لم تنهى عن مثل هذا الحلف هذا كلام خطير لا يجوز لها أن تقول مثل هذا الكلام ومن حرم شيئاً قد حلّه الله يقول الله فيه يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهو العليم الحكيم والله والله مولاكم وهو العليم الحكيم نعم فتكفر كفارة يمين والله أعلم بس لا تعود لمثل هذا اليمين يريد أو تريد مصيحة يا شيخ فعلت معصية من المعصية ولم أجد راحة في قلبي طيب هذا من الإيمان أن لا تجد راحة في قلبك حتى تتوب إلى الله ألا إن في القلب خلّة لا يملأها إلا اللجوء إلى الله والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى فاقلع عن هذا الدمب عاجلا الآن وأنت في مجلسك أعلنها توضع إلى الله سبحانه وتعالى صادقة تحرق القلب وتدمع العين معها وتكون فيها بشرائطها إخلاص لله وإقلاع عن الدمب وعزم أن لا تعود وأن تكون في وقتها قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل أن تأتيك الغرغرة تعزم وتصدق ثم ليرى منك كما قال الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون يرى منك عبادة وإقبال وطاعة وكثرت تهجد وصلاة لله سبحانه وتعالى والله يتوب على من تاب يقول أنه سلفي ولكن قد أعصى قد أعصى قد أعصى تارة وتار وعلم أن الذي أفعله عيب ولكن لا أستطيع أن أفيد نفسي أو قيد نفسي النصيحة اللهم اهدي قلبه وشرح صدره يا رب العالمين عليك بارك الله فيك أن تعلم جلال الله وعظمته وأنه ضر كريم عظيم جبار يأخذ بالذنب وأن تمت يوم عظيم ستقف في بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية وأن الكتب ستتطاير وأن الموازين ستنصب وأن بين يديك عقبة كأود فخفف الأحمال من الدنوب وأن ستمر على الصراط وعلى صراطك لاليم فمارك الله فيك عب نفسك وقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر فيه وأقلع وخد بالأسباب وابتعد عن الأسباب التي تجرك إلى الذنوب والمعاصي ابتعد عنها مخالطة السوء أماكن التي تجرك إلى هذا ابتعد عنها واشغل نفسك بطاعة الله خالد أهل الخير والصلاة ادخل كتابا احضر دروس العلمي اذهب إلى عمره هذه كله افتع على باب الخير واغلقه دونك أبواب الشر أصلح الله قلبي وقلبك هذا ما حكم مشاهدة الأطفال للرسوم المتحركة الشيخ العلام محمد بن صالح عثمين رحمه الله فتوى في هذا في جوازه بالضوابط الشرعية أن يكون مما يدعو إلى الخير كقصة فيها بر وصدق تدعو إلى الصدق تدعو إلى نحو هذا. لا تكون تحكي قصة شخص بعينه فيكون كذبا لا تقول, لا تقول هذا يعني أطارق بن زياد أو هذا فلان وإنما هي من باب ضرب الأمتال من باب ضرب الأمتال لا يكون فيها موسيقى لا يكون فيها صور عارية لا تكون فيها يعني مخالفات شرعية ولا يكثر منها لا يتربى عليها يعني ما في إلا هي صباح ومساء والله أعلم صلى الله عليه وسلم مبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأحصل الله إليكم وأعيد فأقول لنبغي الفتاوى أن يرجع فيها لأهل العلم الكبار والله أعلم طيب وبعد هذا فما ذكره أخونا الشيخ محمد عون من الرجوع من الرجوع في أمر الفتوى إلى العلماء لا شك أن هذا هو الأصل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول فسؤال أهل العلم الكبار في أمر الفتوى هذا هو الأصل لكن لكن السؤال لطلاب العلم الكبار ولمن تأهل منهم في أمر الدين أيضا أمر مشروع بشرط أن لا يتكلم إلا بعلم ولا يجيب إلا بعلم قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما باطا والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقول لما تصف السناتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فيجب على طلاب العلم بما تأهل للإفادة أن يجيب الناس عن أسئلتهم. لكن يجيبهم بعلم ولا يجوز له أن يتكلم في دين الله بلا علم وجرى مرة محاورة مع الشيخ عبيد الجابري وكنت رغبت أن أطرح عليه بعض الأسئلة منها هنا فقال أفتو الناس أجيب الناس لماذا لا تجيبهم هكذا قال الشيخ وقال كنا نقدم على الشيخ ابن باز ويقول أفت الناس أجيب الناس عن أسئلتين فطالب العلم المتصلب للإفادة لا ينبغي له لا ينبغي له أن يتصبع للمسائل الكبار. ولا ينبغي له الإفتاء فيما لا يحسن وعليه أيضا أن يحيط نفسه بالورع سيما في مسائل الفروج والدماء ونحو هذا لكن لا نقول له لا تجيب الناس عن أسئلتهم وهو يعلم دين الله فيها وحكم الله فيها لا يجيب الناس على ما يعلم وما ضاق عليه أمره وما كان من المسائل الكبار فينبغي له أن يتورع ويراجع أهل العلم الكبار لأننا لو قلنا لكل مسلم ما عندنا زواب ما عندنا فتوى لا شك أن هذا الأمر قد أطل والناس بحاجة إلى معرفة حكم الله عز وجل حلالا وحراما بحاجة ملحة إذا جاءك يسألك عن أبواب من العقيدة ماذا ستقول اتصل على العلماء وأنت تعرف حكم الله وتعرف عقيدة التوحيد وتعرف ما جاء به النبي الكريم تجيبه بعلم كذلك إذا جاءك يسألك عن الصلاة وعن أحكامها تجب بعلم إذا قلنا لكل من سألنا اتصل على العلماء الكبار فإن هذه المصلحة الشرعية ستعطل مع ندرة العلماء ومع كثرة السائلين هكذا يا شيخ محمد أين هو؟ خرج هو خيرا إن شاء الله المهم هذا هو الجواب فما ذكره أخونا محمد كأصل صحيح ولا شك أن الرجوع إلى العلماء هو الأصل والأسلم ولا شك أن هذا الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا لكن لا يفهم من هذا أن من أجاب عن سؤال أو أجاب عن بعض أسئلة الناس بعلم قلنا له لا لا تجب لا يجيب إذا كان بعلم شريطة أن يكون طالب علم متأهل تلقى عن العلماء زمن علماء وشهد له أهل العلم بالإفادة والنفع وعرفه العلماء كان صحيح المعتقد سليم المنهج على علم فهذا يسأل ويجيب وفق يعلم من دين الله عز وجل فهمتم شيئا في أحد عنده اعتراض فليقول ها أنا ذا ما في أحد عنده اعتراض معنى الأمور تمام الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا كان يلح علينا مرارا أن نزعل وقتا لاستقبال أسئلة الناس ساعة أو ساعتين عبر الهاتف قال ينبغي أن يكون هذا الوقت لاستقبال أسئلة الناس وهذا حق بلا شك لكن يقال طلاب العلم إياكم أن تتكلموا بلا علم فتظلوا وتظلوا إياكم أن تصعدوا إلى مسائل كبار فتفتوا فيها، فهذا لا شك قد يكون سبب هلك. إياك أن تسارع إلى الفتاوى فالسلف كان إذا سئل الواحد منهم يرشد إلى أخيه اذهب ب إلى فلان إذا ب فلان. فلا تستشرف للفتوى وفي الوقت نفسه ينبغي أن تعلم ما المسلمين. هذا يسأل عن الطهارة ماذا نقول له اذهب واتصل بالشيخ فلان اذهب واتصل بالشيخ فلان الشيخ اللحيدان مرة صالح اللحيدان قال اشهادة ما عندكم علماء ما عندكم طلاب علم وكان ضجرا من كثير من الاسئلة لان بعض الاسئلة تكون سهلة بامكان طلاب العلم ان يجيبوا عليها فالمسألة فيها تفصيل قال نصيحة للعوام المغترين بالسويدان طارق السويدان الفيلسوف هذا الذي يتكلم في قصص الأنبياء والصحابة بباطل ويغنز صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جويل أين؟ تلقى طارق السويدان أين درس أجيبه درس في أمريكيا هذا نعم أيضا وقال مرة في الاعتراض لك أن تعترض ماذا على الله قال الديمقراطية تسمح بهذا تسمح بهذا فانظر إلى هذه المقالة الكفرية هذا الآن يؤتى به إلى بلادنا هذه ويحفل به في برامج التوعية أو التنمية البشرية كيف تكون قائدا قائد ضلالة يريد أن يخرجهم قادة ضلال وكيف تتكلم متى تفعل كذا وتفعل كذا يا أيها السويدان ارحل إلى بلدك لسنا بحاجة إلى هذا فلتكن أنت القائد الوحيد والسطر الوحيد كفره خيرا إن شاء الله قصاص أيها هذا من القصاصين هذا سافر بكذا امرأة إلى العمر أو الحج وهو محرمهم كم عددهم من رفعهم؟ 12 معلوماتك طيبان اثنتا عشر عشر امرأة سافر بهم الى الى بلاد ناجد من اجل شعائر الحج من محرومكم ايها النسوة ايها قال قالوا السويدة نصلى الله السلام والعافية واذا واذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيء في الكلاب أعنى يقود بصيرا لا أبا لكم قبل من كانت العميان تهديه يريد أن يخرج قادة نعم هو يحكي عن نفسه لا هو أقراص توزع نحذر منها نحذر من أقراصه ومن دروسه ومن كلماته وننصحه أن يرحل يبحث له عن مكان يعطي فيه محاضرات أما هنا فهذه بلاد سنة يا أيها السويدان هناك من ينكر على المصل الذي لا يحفظ القرآن أن يكون في الصف الأول قريبا من الإمام هل يصح ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنوها والقرب من الإمام لمن كان حافظا هو الأولى من أجل إذا وقع له سهو أو ارتج عليه في القراءة يفتح عليه هذا هو الأولى بقي وقت لن لنتهى أربع دقائق يقول شاب سلفي يشتغل في شركة خاصة وصاحب هذه الشركة مناجه تكفيري فهل تنصحون بالعمل معه أو تركه ننصح بأن تبحث لك عن عمل آخر وطالما أنه سيدك في العمل ورئيسك فإنه سيؤثر فيك ولربما يستميل قلبك بالوظائف والرتب وبالمعاش الزائد كنت تأخذ مئتين فالآن تتأخذ أربعم أربعمائة ألف ألف مئتين ثم يقول لك كيف ترى الناس والله الظاهر أنهم كفاء يعني نعم هذه من طرق الحزبيين أنهم يميلون بقلوب الناس بالدرهم والدينار إذا لم يتمكنوا من إقناعهم ننصحك بالترك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وفي السماء رزقكم وما توعدون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فأن تترك هذا العمل وسيكفيك رب العالمين الخي... أسباب الرزق كثيرة أما أن, أن تبقى تحت وطأة هذا التكفيري قد تتأثر به وبمنهاجه طيب يا إخوة نشكركم على حسن الانصات وعلى هذا الحضور الطيب وكذلك نشكر إخواننا المشائخ على ما بذلوا ونعتذر لمن تخلف منهم عن الحضور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا المفاتح خير مغالق شر ونجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة ونسأل الله أن يجعل هذا المسجد مسجد سنة وأن, يجعل وأن يكون منارة علم وهدى ونسأل الله العظيم أن يحفظ أهالي هذا المكان من كل سوء ومكروه نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يدفع عنا وعنهم وعن المسلمين جميعا كل سوء ومكروه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين